وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَقْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَصْدُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ إِلَّا هَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَمِنْ عِجْلٍ فِيهِ تُسِيمٌ يُنْبِتُ لَكُمْ بِالذَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ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 وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تلكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قِيلَ لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يَحْمِلُ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِعْرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَسْلَفَ اللَّهُ بِنِيَانِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ تَخَوَّرَ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ عَذَابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُ الَّذِينَ كُنْتُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ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 سَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تدري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَنَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَسْفِيءُ وِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَشْهُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُم لاَا يَسْتَكْبِعون إَخَاقُونَ رََّّهُم مِنْ صَووقِهِم وَيَْعَلونَ ماَا ي النَُّون وَقَالَ اللهَّهُناَا تَتَّخِلُوا إلَى هَيْنِثْنَيْنِ إَِّ مَاهُ إِلَهُ وَاحِدُون فَإِنَا يَصَرهَبون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 لَا يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ اللَّهِ لَا يُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ولهم ما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 لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ الشَّوْكِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمَى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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ ثَرِيٍّ وَدَمٍ لَّبَنًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ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 فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفد ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 طرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رِزْقًا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون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 قُلِ اللَّهُ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ رَحْلِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آتَتُوهُ مَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ نَاقِضِ ظِلَالِكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ شَرَابًا تَسْقِيكُمْ الْحَرَّ وَشَرَابًا تَسْقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُسِرُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَرَكَّنُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِشِرْكِهِمْ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهذا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 ثم جاهدوا وصبروا إن رَبَّكَ من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 إنما حرم عليكم الميت تعد ما لحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكرب هذا حلال وهذا اراموا لتفتروا على الله الكذبا ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل لهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرا ما خصصنا عليك من قابل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الشوء لَا أُبِي مِن بَعْدِ مَا لَكَ وَأَصْلَحُ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين